الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك من حب ربنا وعرضه صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومهتدأ بهدي واستنى بالسنة يصار على نجي واختفى أطره ليوم الديني وبعد فليزال حديثنا حبيد الفتاء موصولا بالخير عليه سبحانه وتعالى حول قراءة في هذا التفسير المضارك وهو تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ العلام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله نا. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يسترون على الله الكذب وكفى به اسما مبينا هذا تعجب من الله لعباده وتوبيخ للذين يزكون أنفسهم من اليهود والنصارى ومن نحى نحوهم من كل من زكى نفسه بأمر ليس فيه وذلك أن اليهود والنصارى يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه ويقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وهذا مجرد دعوة لا برهان عليها وإنما البرهان ما أخبر به في القرآن في قوله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله, فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فهؤلاء هم الذين زكاهم الله ولهذا قال هنا بل الله يزكي من يشاء أي للإيمان والعمل الصالح بالتخلي عن الأخلاق الرغيلة والتحلي بالصفات الجميله وأن هؤلاء فهم وإن ذكوا أنفسهم بزعمهم أنهم على شيء وأن الثواب لهم وحدهم فإنهم كذبة في ذلك ليس لهم من خصال الزاكين نصيب بسبب ظلمهم وكفرهم لا بظلم من الله لهم ولهذا قال ولا يظلمون ستيلا وهذا لتحقيق العموم أي لا يظلمون شيئا ولا مقدار الفتيل الذي في شق النواه أو الذي يفصل من وسخ اليد وغيرها قال تعالى انظر كيف يفترون على الله الكذب أي بتذكيتهم أنفسهم لأن هذا من أعظم الافتراء على الله لأن مضمون تزكيتهم لأنفسهم الإخبار بأن الله جعل ما هم عليه حقا وما عليه المؤمنون المسلمون باطلا وهذا من أعظم الكذب وقلب الحقائق يجعل الحق باطلا والباطل حقا ولهذا قال وكفى به اسما مبينا أي ظاهرا بينا موجبا للعقوبة البليغة والعذاب الأليم نعم الحمد لله على هداية القرآن والحمد لله أن جعل في كتاب ربنا سبحانه وتعالى في كل آية من آية غنية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد والحمد لله الذي يهدي من عباده من يشاء فتفهم وتبصر ويقف عند هداية القرآن فيستفيد منها وينتفع بها وإلا فقل من ينتفع بهداية القرآن وقل من يستفيد منها ويحاول لتكون منهج حياه النصارى واليهود قوم فيهم من الضلالات والانحرافات ما فيهم فعلى ما يتكلم القرآن عليه يهود ونصارى القرآن هذا أنزل لمن وأنزل على من أنزل لامه الاسلام وأنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن ما نزل على موسى ولا نزل القرآن على إيه إنما أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ليكون هداية لهذه الأمة على ما يذكر الله سبحانه وتعالى اليهود والنصارى كثيرا اليهود النصارى اليهود النصارى اليهود النصارى, اليهود النصارى هل نستطيع أن نوجه إلى ذلك سؤالا ونقول الموضوع انتهى خلاص نحن علمنا اليهود والنصارى علمنا ما عنده من الضلال والحراس يخفي هذا لماذا نكرر يهود ونصارى, ونصارى وليس من يهود ولا نصارى ولا دور هذا كلام دائما يقوله من لا يفهم شيئا ولا يأعمى وراء القرآن والسنة من هدايات ودلالات وبعض الناس يبيح نفسيا يتكلم في أي موضوع وبأي اسلوب شاء لكن يجيث أنت تتكلم في موضوع حصل بالأمس قال المسيفه اذا خلاص انتهى خلونا نشوف ماذا سنصنع بعد ذلك ما فات فات ولا بد ان نفكر فيما ياتي فلا نضيع اوقات الامه وهذا نفس وجه الى القران أصلاً. إن صح هذا وجه الى القران اليهود والنصارى قوم كانوا بشريعتهم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكفي في آية وحدة من الله سبحانه وتعالى يقول يأيوا يا الذين أمنوا لا تتخذوا لهدى النصر أولياء بعضهم أولياء وبعضهم يتولهم منكم فإنهم منهم من الله لا لدي القوم الظالمين أو في أول الفاتحة إذن الصراط المستقيم الصراط الذين العمس عليهم غير المغضوب عليهم والظالين لكن بيانات وتفصيلات عن طرائق وقواعد اليهود والنصارى ثم تأتي السنة ايضا تدعم هذا وتفصل هذا وتبين هذا ثم تأتي السيرة تفصل الواقع العملي في التعامل مع اليهود والنصارى الى غير ذلك ليه يعني ليه هؤلاء الذين يفقهون مراد الله سبحانه وتعالى من كتابه ولمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريدون تسير على طريقه القرآن لكن لا اشكال عندك نفسك تتكلم عن ثورة الفرنسية ولا تتكلم عن ثوره حصلت مثلا من خمسمائة سنة ولا عن الفراعنه ولا بعد الفراعنة هذا لا يشكال فيه لكن تتكلم في مجال الكتاب والسنة وتتكلم في أصول من أصول الاعتقاد هذا حرام عليك خلاص انتهى الموضوع انتهى الموضوع كما نسمع الآن من كثير من الناس يريدون أن نردم على موضوع وعلى أفضل السنة الجماعة في التعامل مع عولات الامور وان كانوا ظالمه جائرين طبعا احنا قد يقول قائل يعني احنا انا افتح الموضوع احنا ما فتحنا الموضوع الم ترى الى الذين عنده نصيبا من الكتاب يشترون الضلال لان الهدايه واحده والمساله ليست مساله تفصيل المساله مثال تقعيد لانه يراد منك ان تنسى هذا الموضوع وإذا فتح موضوع آخر أيضا من موضوعات الاعتقاد أيضا سيطلب منك أن تنساه وأن تتركه حتى تاتي في يوم من الأيام وإلا ليس عندك أصل من أصول السنه السنة والجماعة إنما هي ورؤة وإنما هي أفكار وأشياء تكون استحسانات فقط فنحن لابد بد أن نعيش على مبادئ العقيدة الإسلامية بس مبادئ العقيدة الإسلامية ولهذا لنحن لست في حاجة نتكلم في قضية الجهمية وضلاله في التعطيم ولست في حاجة نتكلم في قضية الممثلة لاسماء والصفات أحد منكم لقي رجلا الآن يقول لا نؤمن لله سبحانه وتعالى باسم ولا نذكر له صفة ولا كذا أحد قابل هذا خلاص إذا نلغي هذا الموضوع من موضوعات الاعتقاد توحيد الأسماء والصفات الناس يعلمونها الآن خلاص لا تتكلم في تحدث أسماء والصفات وبعدين توحيد الألوية آآ آآ وشرك القبور وكذا هذا أهم منه شرك القصور من الذي يصوف بالقبور الآن نذر يسير لا يؤبى لهم لكن من الذي يحكم بالشبعة الآن كل العالم الإسلام والعالم العربي يبقى دعونا بأن أخذ أجازة من شرك القبور والحديث عن إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والطاعة من نذر وذبح وتواف وكذا وكذا دعونا من هذا كله تعالى. اتكلم عن سكر القصور ونقلب هذه القصور المليئة والمبنية على أموال المسلمين وعلى ذرية موعلدة النريم وعلى كذا دعونا تعالوا بأن نتكلم نفتح هذه الملفات وكل واحد يكتب ورقة فيها من المظالم ما فيها ولا بد أن نركز على هذا الأمر ولنعد المسألة الآن تورع بقى مسألة زمان بقى كنت بسمعه زمان. كفر عين وكفر نوع ده كان ايام ما كان فيه حاجه اسمها نظام وكذا هذا لكم اليوم ما عادش كفر نوع كفر. ولا حتى كافر اليوم فرعون على طول فرعون الفراعنه على طول فرعون الذي قال ان ربكم الاعل يعني ما عاد قضيه كفر نوع زي الزمان فدي يجي يجي, يجي, يجي, يجي, يجي يجلس مع واحد يقعد يسمع واحد يتريق على المعتقد يعني يلعب على الصرافين كفر, كفر كفر نوع وليس كفر عين لابد عند تكسير العين من طرف الرشودة ثم بعد ذلك لما غاب الراعي واختلط الحابل وبالنابل ووروني بأنفسكم من زمان كنا نقشى مثلا ان واحد يعترض على أحدكم في المسجد لان ممكن يكون واحد قاعد من الدوله الدولة مات أمن الدولة واليوم خلاص كل فكر سوف يقول ما عنده في المسجد في مؤتمرات في شوارع ما عاد حد حتى نتكلم عن كلمة الحاكم كلمة الحاكم هذه كلمة الحاكم هذه ما عاد لها أثر على طول محمد حسن مبارك ما شاء الله جراه قال يوم يلا أحدهم يفتتح كلمة فيقول أولا قبل أن أبدأ الكلمة انا أعتذر عن الخطا الصرفي الذي سأقوله الآن أقول لكم مبروك بدلا من مبارك لأنني لم أعد يعني يحب هذا الاسم او هذا الاسم أصبح كذا وكذا وكذا فبيعتذر للصرف الأول قبل الكلمة بدل ما يقولكم مبارك مشكلة دي يبقى مبروك انا هاعتذر للصرف في أول إيه في أول كلمة وبسقوط مبارك هذا فقط آخر فرعون لمصر إن شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هذه المؤتمرات من المؤتمرات الآن يا شباب هذا الذي يدرس المؤتمرات الآن والذي يطاط به في الشوارع والطرقات والمحلات نريد أن ننقذ الأمة نريد أن نبين للأمة الشريعة هذه الشريعة التي تبين هذا هو الذي يرفع هذه السنة التي تقرر هذا هو دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن يدرس لكم ايوه السلفيون اليوم فرعون هذه الافكار السلفيه التي تكلم بها احمد تكلم بها شيخ الاسلام تكلم بها الصابوني تكلم بها هؤلاء الائمه فصل واضح وبيان لا لبس فيه لمعتقد كنا نظن او نبقي على ظن ولا واحد بالمئة من خير لكن الأسف الشديد أبى هؤلاء إلا أن تقطع كل حسن ظن بهؤلاء فليخرج الآن تكثريون وليخرج الحزريون وليخرج الجهاديون ما عاد في وراء أحدهم يتصل أحدهم يتصل على مذيع في البرنامج ويقول أنا مفتي, أنا مفتي الجهاد والجماعة الإسلامية والتوقيت يوسف توقف يعني أنا مفتي أنا فلان من فلان فلان مفتي هذه في الله، ده أنت كنت ثلاث بيقولوا يعني وعلى من بر وعلى من بركة كنت تقول هذا الآن, الآن أنا مفتي أنا مفتي الجاهد أنا مفتي كذا ثم يتكلم كلاما ثم يقولوا وعلى الخلايا النائمة أن تقوم الآن يا أخواني هذه البيئة هذا الشهر حصل فيه ما لم يتخيله إنسان على الإطلاق. ولهذا أنا أرجع وتابع أن المسألة بقت أرق بكتير جدا المسألة المظاهرات خروج ولا مش خروج؟ لا لا لا لا. سألة أرق من هذا بكثير جدا. أرق من هذا بكثير جدا المسألة مس خروج ولا مش خروج؟ يعني بالمظاهرات المسألة بقت إنتلاخ يعني إيضاح وبيان. وبيان الهويات خلاص ما في نفاق اليوم قتل النفاق قتل النفاق وقتل التقيه لم يعد الآن إلا التصريح والبيان هداية القرآن هداية مستمرة وهداية واضحة والله سبحانه وتعالى ذكره من سبيل اليهود والنصارى ما يتق به المؤمن من الوقوع في أخلاقيتهم وإن لم يكن يهودين أو نصرانية ليس باللازم أن اكون يهودي أو نصراني لا فلكن قد يتمثل إنسان أخلاقهم ويسير على ضربهم وعلى طريقتهم وعلى مناجهم لهذا انا أقول اخواني قفوا عند آيات القرآن قال سبحانه وتعالى ألا انترى الذين يذكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الشبب وكفى به اثما مبينا هذا تعجب يقول الشيخ سعدي وتوبيخ للذين يزكون انفسهم من العهود والنصارى من نحن نحوه الى ان يقول وطبعا هؤلاء قالوا نحن ابناء الله واحباؤه ومن يعترض يعني خلاص نحن ابناء الله واحباؤه ويقول لن يدخل الجنه الى من كان هودا او نصارى هذه تزكيه قال وهذا مجرد دعوة لا برهان عليها وانما البرهان لمن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه لا بد من تحقيق الا وهو بل من اسلم وجهه الله ومحسن فلا هو عند رضي ولا خوف عن من الله ومحسنون برهان كثيره جدا انا سلفي انا منهج الصحيح ما علامه سلفيتك وانت لم تتكلم ولم تذكر عن ائمه السلفي شيئا ما علامه ذلك ما علامه سلفيتك هذه دعوه كلمه طيبه مع اني ارى الان يعني حتى هذه صار يحصل انسلاخ منها بدعاوة الثقار بلاك تحصل في هذا الوقت وفي هذا الزمان فينسرخون من هذا كله فلست شلثيا ولست إخوانيا ولست كذا والآخر يقول أنا سلفي إخواني صوفي تبليغي إلى غير ذلك يعني حتى الذي ينتسب من السلف ينتهي من السلف وباقي الطوائف أو الذي يترك يقول أنا لست سلفياً ولا إخوانياً ولا كذا. أنا مؤمن بالكتاب والسنة. الله. وفي فرق بين المؤمن بالكتاب والسنة أو عانى أنا على الكتاب والسنة وبين ما عليه سلف الصالح. إذا ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وستتفرق متي على 73 وسبعين فرقة كل في نار إلى وحدة قل من هي رسول قال الجماع. ما قال سلف السنة؟ قال صلى الله عليه وسلم على مثل ما أنا عليه اليوم أصحاب ما قرته بالسنة ليه؟ لأن الجماعة على كتاب السنة لأن ما أنا عليه اليوم هم كتاب السنة لكن بفهمي وعملي الجماعة بفهمي وعملي ما أنا عليه اليوم أصحاب فنبيه ما ذكر كتاب السنة ليس لأن عارض بالجماعة اتارك الكتاب السنة لا لأن الجماعة لا تقول إلى كتاب السنة. لكن ايه اللي تضيفه كلمه الجماعه اخواني الفهم ولهذا كل جماعه كل ضائفه تقول اتبعوا السنه انتم قابلتم صوفيا قال انا اتبرا من كتاب السنه انتوا قابلتم علماني يقول أنا من الذي يقول لدين في الدوله كل ما يتبرا من كتاب السنه لكن كتاب السنه بيفهم من فمن الخوارج الذين اتوا بكتاب السنه ولا بفهم المرجئه بفهم القدريه الذين اتوا بكتاب السنة ولا بفهم الجبرية الذين اتوا ايضا بكتاب السنه بفهم الروافض الذين اتوا بكتابه والسنه ولا بفهم الصحابه رضوان الله عليهم بفهم من بفهم من اتفق كتاب والسنه فهم السلف الصالح ولكن هؤلاء عرفوا انهم ليس لهم مستند من السلف الصالح فطار يقولون ايه الكتاب السنة انا سابع كتاب السنة لست سلفيا ولست كذا ولست كذا طريقة السلف منهج السلف منهج السنة والجماعة هل الان واحد يقول انا اتكلم بصنيقتي ولا احد يعارضني فلست نحويا ولا صرفيا ولا لا بنتكلم بقواعد اللغة لازم وإلا كان لحنا لا بد ان تفهم النصوص بضوابط الاصوليين في الفهم لا بد ان تحكم على الحديث بضوابط المحدثين لا بد ان تفهم المواثق والمناهج بفهم سلف الامه هذا هروب هذا هروب لما قلت البضاعه هذا هروب فهم يزكون أنفسهم ويقولون لا بد ان احنا نفهم نفسنا بفهمنا سن احنا افهم الناس الإسلام. وكل جماعه قلت رايفه تقول هذا باننا افهم الناس الكلام ما بقى انت فهم المستمر فاهمين وضع الشريعه قيدا كما وضعت اليهود والنصارى انتم تدعون ما كان ابراهيم يهوديا ولا إبراهيم ابراهيم معنا يقول إبراهيم معنا قال الله سبحانه وتعالى ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ان اولى الناس بابراهيم عايزين آه يعني آه يقول لكم الفخر الفخر في هذا في الانتفاب إلى إبراهيم إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين معه والذين امنوا معه هؤلاء اولى الناس بإبراهيم ليس الدعاوة ليس الدعاوة إنما هو منهج ولهذا لما أصير على منهج السلف صالح ما محتاج أقول أنا أنا سلفي لكن الناس يقولون هذا منهج السلف الصالح لكن إذا لم أكن أنا على منهج السلف الصالح وبقيت أدلل أنا سلفي أنا سلفي أنا أحب السلف وأنا أخاطب عن أصولي ما توصل كيف أكون سلفيا كيف أقول ولو أذاعيت كذلك الذي يدعى سلفي جعل الله عز وجل بهانا لهذا إن كنت سلفيا قال سبحانه وتعالى ومن يشق الرسول من بعد ما تبين الهدا ويتبع غير رسبي للمؤمنين موليه ما تولى ونصلي جنا وسأتنصير ما السبيل المؤمنين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنة تجري تحتها أنوار خالدين فيها ها هذا هو منهج السلف السفار كنت سلفيا فدبع غير أب إبع أولاء ولا تتبع غير رسبي للمؤمنين فهذا خلق من اخلاق اليهود والنصارى أن الإنسان ينتسب إلى هذه الطائفه إلى هذه الجماعة وإسعى ضربهم على منهجهم ويزكي نفسه لا تزكوا انفسكم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة والله عز وجل يقول بل الله يزكي من يشاء بالإيمان العمل الصالح تخلي عن الأخلاق الرضيلة تحلل بالصفات الجميلة تتباة على الحق في الفتن بالإثناث إلى قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإثناء هذا مهم جدا أن أسند كلامي أن أصحح النسبة في هذا الإثناء وأما هؤلاء فهم ينزكوا أبسهم بزعمهم أنهم على شيء وأن الثواب لو محذهم فإنهم كذبة في ذلك ليس لهم من خصال الذاكين نصيب بسبب ظلمهم وكفرهم لا يظلمهم الله سبحانه وتعالى ولا يظلمون فتيح ثم يقول الشيخ قاعدة صياب يقول قوله سبحانه وتعالى ولا يظلمون فتيلا هذا لتحقيق العموم يعني لا تأخذ بالمفهوم في مخالفة تقول ولا يظلمون فتيلا يفهم منه قد يظلمون ما هو أقل من الفتيل يعني قد يظلمون أقل من الفتيل لا يظلمون فتيلا ممكن يظلموا أقل من الفتيل فقال الشيخ هذا تأكيد للعموم او تحقيق للعموم أي لا يظلمون شيئا لا يظلمون شيئا لا الفتيل ولا اقل من الفتيل لكن لما كان الفتيل يضربين المثل لأقل الاشياء فقال سبحانه ولا يظلمون فتيلا هذا لتحقيق العموم مثل ما تقول واحد مثلا والله لو تتيني والله ما أعطيك ضرة. هل لو, لو في أقل من الظرة اياها لا يعني لا أعطيك شيئا وبالعكس قد يذكر ايضا الكثره لهذا كما قال سبحانه وتعالى إن تستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله لهم فليس معنا اذا استغفرت لهم اكثر من السبعين يغفر لهم أبنا اي لا يغفر لهم ولو كثر استغفارك لكن ضرب بالسبعين المثل الكثره ايضا لا يظلمون شيئا ولو كان قدر الفتيه والمعنى ولا أقل من ذلك فإن ربك سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذره وان تكه حسرة ضعيفة ويؤتي من لدنها أجر عظيم هذه الآيات تربية على خلق عظيم جدا أنه فرق بين الدعوة والدعاوة وفرق بين الحق والباطل زال الناس يلبسون ولهذا قال الشيخ في تفسير القرية كيف يفطرون على الله الكذب كيف افطروا على الله الكذب أي كذب على الله ما قال هؤلاء اليهود زكاه ولا زكى النصارى هم الذين افترضوا هذه التزكيه طيب كيف يكونوا كذبا على الله قال الشيخ اي بتزكيتهم انفسهم لان هذا من اعظم الافتراء على الله لان مضمون من بانفسهم الاخبار بان الله جعل ما هم عليه حقا وما عليه المؤمنون مسلمون بطيئا لانه اذا حصلت تزكيتكم وكنتم على الحق مع من المؤمنون هؤلاء الباص وهذا تكذيب للقران في بيان من هم أصحاب الحق ومن هم أصحاب الباطل. لهذا أنا أقول لإخواني في مثل هذه الأزمة وغير من الأزمات التي فاتتا والا لقد فتح باب الأزمات وستعيش الأمة في جراحات وأزمات لا حصر لها نسى الله صلى العافية لأنه إذا كسر الباب فلا تعجب مما فحصلوا للمسلمين أقول أنت لا تلتفت الى احد ولا تلتفت الى خصوم ولا تلتفت من يتكلم ولا الى من يصفص ولا الى من يصرف ولا الى من يفتري ولا الى من يجذب انت الف إلى شيء واحد فقط هو تحقيق المنهج الصحيح ثم انطلق بدعاه الى الله سبحانه وتعالى ان استشتمك الناس تقوم عليك ان استرضاك الناس كذا قاموا على نوح قاموا على ابراهيم اوثقوه ورموه في النار في ثيابهم وجعلوا اصابعهم في اذانهم لي نوح عليه السلام جروا وراء موسى وأخرجوه أخرجوا محمدا صلى الله عليه وسلم لا تشغل بالك بهذا أصلا لكن أعلم أن الحق منصور وأن البي كلها رغاوي صبون كلها ستنفض وفيبقى الحق بإذن الله تبارك وتعالى لأن الله عز وجل تولى نصرتها ولهذا والله يا أخواني وأنا أتابع أتابع الكلمات التي تقال الآن ممن يتكلم عن وليس على المنهج والله العظيم يقيم في كل كلمة الحجة على نفسه يقول انا كذاب انا مفترى تعالوا اشهدوا انا اقول لكم اوه رجعوا كلام اه لا لا, لا لا ابن حجر رجعوا كلام كذا ابن حجر يقول باب والحديث نراجع الكلام نجد الكلام عليه مش له رجعوا كلامنا منه عليه ليس له رجعوا كلام الشوكاني عليه ليس له حاجة عجيبة جدا سبحان الله لماذا لا يختار مواضيع اخرى نفس المواضيع التي اختارها امثل هؤلاء هي شهيرة في بالكذب والتلبيس والافتراءات حق واضح بين ولا يمكن شيء قاوم الحق ابدا وان اغتر الناس ما اغتر ولهذا نقول لا تنشغل بهذا بعض اخواننا مثلا قد يقول والله في ناس بتعتارد في ناس بتعمل في ناس بتسوي يا شيخ ده الناس كلها بتعمل وتشتغل وده جب يعملوا مؤتمرات وده يعملوا يا لا تشغل بالك يا رجل خليك في المسجد مع طلابك ودرس المنج الصحيح درس المنهج الصحيح على منبرك والله عز وجل يتولى نشر ذلك الله سبحانه وتعالى ينصر دعوته فتعلم المنهج الحق واوصل ذلك برزق أوصل ذلك برزق كن رفيقا بالناس ولو موكى الناس بالطراب وبالحجار ولو أنت تريد الناس والله يسلو بالناس معروف الناس يرضيهم ما يطلب المستمعون شوف الناس عزيزي واتكلم فيه شوف الناس عزيزي ومشى على هواهم وأنا ذكرت لكم أو لإخوانكم في درس الصباح قلت لهم مثالا يمكن أنتم لا تفضلوا لي كثيرا ما أنتم تعلمونه لكن قد لا تقفون عنده الشيخ رحمه الله هذا كان داعيه في زمن لا يعرف احد سواه على المنابس هذا الرجل اخذ شهره ما اخذها داعيه ليس بس في مصر مصر من في العالم العربي كله الناس في المغرب يسمعون كشك الناس في سوريا يسمعون كشك الناس في ليبيا يسمعون كشك الناس في قصر معمرصه كل مسلم على وجه الارض تساله تعرف كشك ولا لا تسمعهم يقول لك اه تسمع خده في وقت كان ايه كان انك تقول السلام عليكم غريبة الا <تصفيق> السؤال بقى ليه الناس ما كيش بتقول ده سن سيبك منه الناس دي بتحرف الناس دي وحشة الناس ده السمين قتلة الناس دي هل سمعت عام ينتقد الشيخيكي لكن يقولك ما معادش شرط ميكيشكي عام عاديش شرط الشيخيكي كل الناس في في في في العالم الاسلامي كله العالم العربي انا وانا في السعوديه في ناس مازال سعوديين محتفظين بشرطه كشكت الى الان في العالم العربي الواحد يطلع النهارده كل السنيين وحرموا وحللو وعملوا سووا ولسه واللي امبارح وفي الوقت اللي كانت في حكومات كلها على شدها وكان اللي اللي اللي السنه غير ظاهره يعني عندك كشك كشك احمد شاكر محمد حامد المدفقي عبد الرزاق عفيفي ابن ابراهيم في السعودية الالباني في سوريا كل دول موجوده ولا مسلم يعلم هؤلاء الى طالب علم متخصص. يعني لو تسأل ابوك تقول له رحم الله الشيخ محمد يقول لك يا ابن محمد ابراهيم من دين جرنة في الارض ولا من دين لو تقول له السلام يا ابي والله ك يعني الشيخ حمد الفقي لذال خير لو جوت في نصر السنة ودللت الأمة على السنه وطباعه كتب السلف في وقت كان ما حد يسمع مين حمد الفقي مين هو حمد الفقي هذا احمد شاكر مين أحمد شاكر هذا لكن طول شيخ شيخ مش معروف معروف في العالم العربي كله السؤال بقى لماذا لم يوجه اليه ما يوجه لك الان ومن قبل انتم سنيون انتم ارهابيون انتم مش عارف ايه انتم أنتم إلى اخره لماذا لأن الأسلوب كان يتمشى مع الرغبات لان إذا فتحت ملف الفساد السياسي قبل ذلك منك الناس بجميع طبقاتهم طالما تفتح حتى ملفة أهم حاجة لا تقول لي إنه أروح للبدوي يبقى حرام ولا شرك ولا جلبيتي أطول جلابيتي يبقى هذا حرام ولا إني أقول النقاط دواجب ولا أقول السنة والبدعة ولا أقول الجماعات الإسلامية ولهذا التبليغ أخذ من أصره قال لك يا أتبعنا انتبه نعم تعليمات الجماعة لا تتكلم في أربعة أشياء لا تتكلم في الجماعات لا تتكلم في السياسة لا تتكلم في قضايا الخلافية لا تتكلم في أمراض الأم طيب أظن بعد كده محدش هيقول لك تلك ليه تكلمك لا تتكلم لا تتكلم لا تتكلم شوف اسمه ده ده كله يا اما في الجامعات يا اما في امراض الامه يا اما في القضايا الخلفيه يا اما في خلاص في السياسه يبقى لاش ضمينا الطرفين ضمينا الناس ضمينا الحكام لا احد يتكلم في هذا الامر الشيخ يشك عليه رحمه الله تكلم في هذا تكلم في هذا لهذا كل يلا يا عم شغل يا عم جريدس الأهرام العدد مش عارف ايه قال الوزير الفلاني كذا كذا ونهو عد اذا خضبة وجريدس كذا اذا خضبة هذا الاسلوب يرضي كثيرا من الناس بل يرضي جميع الناس الا النذر يسير فلماذا لم تشتير دعوة حمد فقي وعبد الرزاق عفيفي وهؤلاء الذين كانوا علماء سنة في مثل هذه العصور لماذا لم تشتيرها لكن الآن ما الذي بقي؟ ما الذي بقي؟ ألم يبقى الآن علم أحمد ألم يبقى الآن علم محمد فقي ألم يبقى الآن علم عبد الرزاق عفيفي هذا هو وإن بدا لك ولو أقسمنا لك ألف مرة في وقتها أن هذا الذي يبقى معينه أخبرني أحد طلبة طلبة الشيخ كيشك وطبعا كلمة طلبة أو تلميزة الشيخ خيشك يعني, مف... يعني تلميزه في الوعظة للشيخ ما كان يذرد شيئا أخبر لي أنه قبل كان مع الشيخ في بيتي قبل يموت بثلاثة أيام الشيخ اعتذر عن هذا كله وود لو أنه بقي يعلم الناس دينهم الحلال والحرام وال... وأنه لم يسبك هذا الطريق حتى لما بلغني هذا عن الصالح اتصلت انا على الطالب شخصيا وقلت لان هذا هنقره عنك هنقره عنك فا سمعت الشيخ نفسه بنفسه قالنا على الشيخ المناسي في بيتي قبل ان امضي ايام فاحنا ليس مقصودنا يعني آآ آآ الكلام على شخص هذا اخي الشخص على الله سبحانه وتعالى لكن مقصودنا يا اخواني مقصود وهذا الكلام نبي عليه الشيخ الالباني رحمه الله وقال زي هذا كشك في مصر لا يدري ما مصريح من الضعيف هذا قال الشيخ الالباني رحمه الله تعالى ويجد أنما قالوا العلماء الكبار يوم ان كان البعض يتهمون بعناهم يعني يتكلمون في اشخاص وكذا مثل ما سئل الشيخ الألباني عن القرضاوي هذا قبل الإحضار دايما كان كمان كتاب الحال والحرام والحاجات اللي هي يعني علمي شيئا ما قبل هذا اللي هو الآن فرن بيطلع رغيف في رغيف اي حاجة في طعر عم السر بيتطلع عطول استوات ما استوتش مش مشكلة نقتيه قاتلوه قاتلوه شهداء ما يعرفوش حاجة ضعيف قبل هذا طيب القراء قال ما فيش فيش كان انا بسمع فيز احمد ده بقى ما. اي حاجة اي حاجة في حاجة هذا قبل هذا قال الالبري رح طبعا يسم طبعا انت عرفوا كلمة دياته وسمعتموها او قرأتموها قرضاه الله ايه قرضا طبعا كان وقتها ممكن ناس تقول يعني برضو دا عالم برضه ما من بغيش وما من نظر العالم نظر مهم ولهذا اخواني خلي بالكم النقد من جهة ذكر الرجال ليس حراما لأن بعض قد يبالغ في هذا الباب ليس حراما بل قد يكون من الواجب ولو قلت بأنه حرام فقد ألغيت علماً جليلاً أرق مضاجع المبتدعات والضلال ألا هو علم الجرح والتعديل علم الجرح والتعديل لا يوجد حديث يا إخوان علم الجرح والتعديل عبارة عن رجال معدلون مجرحون في حديث يعني لما تفتح كتب الرجال كتب الجرح والتعديل في حديث بحكام فقية وتفسير تفسير ده ميزان للأمة ده يقبل ده لا يقبل هذا ميزان للأمة أوعت تسمع من يقول هذا لا لا, لا دول عائفين كده وراء عشان يقوله ما يقول ويقوله من شاء ما شاء لا لكن له شروطه هذا له شروطه لابد بد أن يكون من عالم به ولا بد أن تكون تقيا وارعا لأن هذا أيضا مما قد يحصل فيه التجاوز انتبه انتبه أي تجاوز من الخطورة في المكان ولهذا حقق النقل واستشكل وإذا كان رجل من السنة اعتذر له واحمل كلامه على كلام آخر قد يكون كلام طيب احمل على هذا لا تتصرع فمع الذين يتصرعون أو يتشفون لا لكن شيء بحق شيء ما يقبل يعني الاعتذار شيء فيه انسلاح من عقيدة ثلاثية شيء في والله ولا تبالي بأي أحد على الإطلاق وانظر إلى كتابة الشيخ الألباني في هذا العصر تجد يمكن قلب كتابه كتاب الله إلا وهو يذكر بعض الذين ما عرفنا الكوثري إلا من الشيخ الألباني ولا عرفنا الغماري هذا من الشيخ الألباني ولا عرفنا هؤلاء وكان يتكلم الشيخ بالأدلة على هذا ومن المعاصرين أما العلم هذا علم موجود معروف مدون عند العلم جرح لكن كما قلنا استقل الله في هذا فإن الحومة العلماء مسمومة وإن الأمر ليس اخواني هينا ولهذا أنا أقول لا تقلت في هذا الباب لا تقلت في هذا الباب بمعنى أنك لا تنقل عني حتى تستوزق من كلامك وتكون أنت مسؤولا عن هذه الكلمه تكون أنت مسؤولا عن هذه الكلمة الله يعني لا تقف بين الله تقول يقول لك لما قلت فلان كده تقول لانه سمعت من فلان لا لكن راجع واستوطط وحقق الموضع وانظر فيه ولا تحمله ما لا يحتمل لا تزد فيه ولكن اقل شوية كمان يعني قلل شوية كمان ما تزودش خليك ما شويه يعني زي هذه الفتنة هل اللي احنا حققنا من قبل هذا خروج لكن نقول خوارج؟ لا ما نقول خوارج ما نقول طلع دول خوارج ولكن الأمر لابد في من تفصيل قد يقول الخرج هذا خارجي والله إذا كان يكفر بالمعاصي وكفر بكذا خرج على معتقدين فهو خارجي خرج يطلب طويلاً سائغاً أو كذا ولكنه لم يرجع هذا باغي متأول خرج يعني لابد من تفصيل أحياناً في المعذور الجاهل اللي طلع بفاته عالم في نظر وطلع معذور إذا المسألة يا اا آه... لا بدها تكون مضبوطة بهذه الضوابط ما تكون على رواسعه يعني انت بتتحقق الخروج لكن تقول هؤلاء خوارج ولدينا خرجوا خوارج لا لكن تقول هذا خروج هذا منهج الخوارج هو التهييج على الحكام وكذا. هذا منهج الخوارج اه لكن المعين نفسه يستحق الوصف لا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع لا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع حقق الشرط الأول، وأنت المانع، لا بد أن هذا على منهج عد والإنصاف، وليس هذا ما يعني يقال هذا رد أو هذا يعني تتحقق المبدأ الموازنات لا مبدأ الموازنات مرفوض، بس متى إذا تحققت الأوصاف يعني إذا تحقق وصف هذا مثلا حميد خلاص مش حصل موازنات. لكن كلام الآن في نقطة ايه؟ في نقطة استحقاق معين للوصف إنما إذا تحقق الوصف وتوافرت الشروط دفعت الموانع يبقى هذا فقصد العلماء اللي بيقولوا نحن ما نقبل موازنات المبتدعه قصدهم من ذلك ليس إنه ليس إنه اه اه اه اه تكون عباءتك واسعة في اسقاط الوصف عن معين لا لابد يتحقق الوصف مع عين ويفقط وإن عندنا في فيما من نهجل منهجل صورته الجماعة القاعدة العريضة للتعرفاء كلكم بتربيتم عليها مدعومة بطريكم لأن فرق بين الكفر والكافر بين البدعة والمفتدع فرق بين هذا وذاك إيه الفرق؟ فرق بين نوع و... وعين طيب وعلمنا الفرق بين النوع والعين لأنه لابد من قنطرة قنطرة نعبرها نتجاوازها ألاوية قنطرت توافر الشروط وانتفايل المواني ولهذا أنا أقول لك لا, ت... لا تكون مقلدا في هذا الباب لكن كن مسترشدا أنا قلت لك هذا الكلام نعم لكن كن مسترشدا بكلامي وكذا لكن حقق وتأكد وتأقن فإن كثير من الناس قد يحصل عنده تجاوز في هذا أو تشف في هذا الباب وليس بصحيح فهذه الآية وإن كانت في اليهود والنصارى إلا أن دلالة هذه الآية دلالة عامة وهذه بصيرة يا إخواني لابد أن نستفيد منها القرآن ما ذكر يهود ونصارى إلا ليوضح منهجه منفاسد ليتجنبه المؤمنون وإلى إيه العبرة وإيه الفائدة من ذكر يهود والنصارى ومن ذكر الأمم الخالية سواء على وجه المتشيء أو على وجه الذم العبرة والعلة أن تستفيد العبرة والعلة أن يثبت الإيمان في قلبك وكل ما قص عليك من باية ما نثبت به فؤادك يبقى هذا منهج انتبه ليه فانه من الهمية بمكان فوع فليقول لك الان القضية مثلا القضية في المظاهرات او خلع السلطان انتهت خلونا نتكلم في ما مضى والله اذا كنا تجاوزنا القضية الماضية بنجاح مئة في المئة فاننا ننظر في المستقبل بنفس المنهج اما اذا كنا رصدنا في هذه القضية ولم نكيفها كيف الصحيح ومطلوب منا ان ننظر في المستقبل اذا سننظر سننظر في المستقبل بعين الأعور كما نظرنا في الماضي بعين الأعور وسنخطو بخطى الاعرج كما خطونا فيما مضى بخطى الأعرج يبقى لابد أن نصلح فيما مضى, مضى. وان نبين ما مضى كان على أي طريقة وعليه منهج حتى يستقيم لنا ما إيه ما فيأتيه لهذا حقق مناجه السنة الجماعة اثنين أنصر مناجه السنة الجماعة برزق ولا تلتفت لكلام ايضا من الامور التي منبئ الي في هذه الفترة آآ عدم آآ العناية الشديدة بذكر الاشخاص فان اشخاصا لا شك انهم ظهرت لهم مثالب ومثالب كثيرة في هذه المحنة انا اقول لك اقول لك لا تشغل بالك بهذا في هذه الفترة لا اقول لك امنع ولكن رأي المصالح في هذا فإنه قد رب ما عندك من الحق من أجل وإيه ذكر شخص معين قد لا يكون فيه فائدة في ذكره. وخصمك يريد هذا ليحول القضية من قضية كذا إلى قضية إذا تسبي الشيخ فلان وإذا تسبي الشيخ العمالي وإنتم كده وإنتم بتتعلم الجرأ على العلماء منهج في طعف العلماء منهج لا لانك بس ليه فوت عليه الفرصة يقول لك سب الشيخ فلان أتقول والله أي واحد من أهل العلم يؤخذ من قوله ويراد المهم تعالف خلينا في الدليل خلينا في الدليل هذا الدليل كذا وكذا وكذا وكذا. ابن حجر يقول ابن رجب يقول ابن القيم يقول ها يا أيه بس يعني الناس دي ما تعرفش يا عم ما ليش دعو بالناس دي كله يؤخذ من قوله أنا أخت وغيري أخت بس دعني من هذا قرر معه الحق أولا لكن لا يمنع هذا أنك تقطع التنبيه لا نبه كل شيء بس هذا التنبيه لا يكون لكل أحد وفي كل مقام وفي كل وقت إنما هي مصطحقة طوعا في مقصد يعني أنا مطلع الآن على منبر هنا في المحله مثلا وأقول شيخ فلان من مما من من يعشقه الناس الشيخ فلان قال كذا ثم رضعت الخضة وأنا رضف بحق لكن الناس فاصلوا أصلا أول مرة بنت فاصل خلاص هذا رجل الأدب اللي بيتكلم عن منبر خلاص انتهى لكن لو أنا أعنى بتقريري الحق من الكتاب السنة هو سيأتيني بعد الصلاة يقول لكن الكلام ده ما قالوش مثلا فلاد سبحانه إزاي ما يقول وإزاي كذا وإزاي كذا وإزاي كذا هو نفسه لا يقرر وانت بغيتك هو الحق الحق لكن قد تقول نعم مثل هذه الأسماء لكن في بعض الأحوال في بعض اللي الظروف